بسم الله الرحمن الرحيم واتي نوزيتون وطورسين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين